بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وينقسم والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم إلى تمن وعرض وقسم الكلام هنا ينقسم إلى عدة أقسام ذكرها متفرقه منها هذا الأول الأمر والنهي ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقسيم آخر وهو الثمن والعرض ثم إلى تقسيم آخر وهو الحقيقة والمجال الحقيقة والمجال فقوله هنا ينقسم والكلام ينقسم إلى يعني الكلام ينقسم بمدلوله مدلول الكلام ينقسم إلى عدة أقسام القسم الأول الأمر نعم وكذلك النهي والخبر والاستخبار والخبر والاستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا يمكن أن نجعل له ضابطا يعيننا يمكن أن نجعل له ضابطا يعيننا. فنقول الكلام لا يخلو من أمرين إما أن يدل على الطلب أو لا يدل على الطلب. الكلام لا يخلو من أمرين إما أن يكون كلاما دالا على الطلب. او كلام دال على غير الطلب. طيب. الكلام الدال على الطلب هذا ينقسم أو يتنوع إلى أنواع. النوع الأول طلب طلب فعل. النوع الأول طلب فعل. وطلب الفعل يقولون إن كان مع استعلاء نعم، فهو الأمر. كان مع الاستعلاء فهو الأمر. لأن تعريف الأمر. نعم الامر على وجه الاستعلاء، الأمر بفعلي شيء على وجه الاستعلاء، وإن كان عكسه فهو دعاء، كان على وجه الخضوع والذل، فهو دعاء، وإن كان مساويا فهو التماس، إن كان مساويا فهو التماس، ولذلك قال الأخضر في سل في السلم، سلم المنطق قال. امر مع استعله امر مع التعله وعكسه دعاء وبالالتماس وبالالتماسي وبالتساوي التماس وقع وبالتساوي التماس وقع امر مع استعله وعكسه دعاء يعني عكس التعله هو الخبث وبالتساوي التماس وقع وبالتساوي التماس وقع هذا بالنسبه لايش بالنسبه للطلب نعم، أن قلنا القسم الأول الطلب، نعم إذا كان طلب الفعل، النوع الثاني أن يكون طلب ترف وهو إيش؟ وهو النهي أن يكون طلب ترف وهو النهي، الثالث أن يكون طلب علم يعني استعلام أو هذا كما يقال طلب العلم هذا هو القسم الثالث، وفي هذا أدخلوا الاستحام نعم. والاستخبار ماجد تقولها كم كتابا عندك نعم هذا هذا استخبار. وادرجوا فيه في هذا القسم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله تمنن وعرض وقسم فهم ادرجوا تحت هذا التمني والعرض والقسم والتمني والتمني هو طلب حصول الشيء التمني هو طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو غير ممكن سواء كان هذا الشيء ممكنا أو غير ممكن هذا تمني مثلا كقول الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما على ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب هل الشباب يعود الشباب لا يعود وهنا تمني ليس متمنيا تمني فهو تمنى حصول الشيء لكنه من باب الممتنع الشباب لا يعود ما ذهب من العمر فإنه لا يعود وكذلك منهم قول القائل ليت وهل تنفع شيئا ليتو ليت شبابا بوعة فاشتريت هذا كذلك من غير ممكن الممكن لو قلت مثلا ليتك ترافقني في الطريق فهو تمني لكن في شيء إيش طلب حصول شيء ممكن المرافقة في الطريق ممكنه المرافقه ويمكن اذا التمني نعم هو طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا او ممتنعا سواء كان ممكنا او ممتنعا ويندرج ايضا تحته قول المؤلف هنا وعرض وعرض والعرض هو الطلب برفع العرض هو الطلب برفع ومنه قوله تعالى عن ابراهيم قال الا تاكلون هذا عرض مثل قولك لي ألا الا تجلس الا تذهب نعم الا تدرس كل هذا من نوع ايش من نوع العرض وهو الطلب وهو الطلب البرف والقسم معروف هو القسم هو ايش هو الحد طيب هذه الامور عندنا في اقسام الكلام المهم هو الامر والنها عندنا الآن وأما ما يتعلق بالتمني والعرض النفي والاستفهام فهذه فائدة فيها قليلة في ابواب اصول الفقه بقي معنا النوع الثاني او القسم الثاني لاحظتم نحن كل اول شيء ما يكون طلب وطلب ان يكون طلب فعل او طلب أو طلب ترك بقي عندنا أو او اعلان طلب الاعلان الثالث ما لم يكن طلب ما لم يكن طلبا وهو الخبر ما لم يكن طلبا وهو الخبر والخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب الخبر هو ما يحتمل الصدق او الكذب وسياتي بيانه ان شاء الله فيما يتعلق بباب في الاخبار فيما يتعلق بباب في الاخبار حيث قال المؤلف هنا الاجماع والاخبار والقياس والحضر الاباح الى اخره وتأتي هذا إن شاء الله ما يتعلق الخبر وتأتي بباب الاخبار إذن الذي يفيد فائدته ظاهرة في أبواب أصول الفقه إنما هو الأمر والنهي والخبر الأمر والنهي والخبر وعمل بقية الفائده نعم فيها قليلة في أبواب أصول الفقه قال رحمه الله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز من وجه اخر ينقسم إيش؟ مراده؟ ينقسم الكلام الى حقيقه ومجال ولعلى ان نرجع الكلام عن الحقيقه ومجال نتركه بالدرس بعد ان شاء الله تعالى